السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ حياكم الله حياك الله. يا يا شيخنا. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. طيب الله يحفظكم. طيب طيب.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 الحمد لله رب العالمين أن الله اذكرنا لطلب العلم ونحن من طلبة العلم والدعاة إلى الإسلام إن شاء الله ندعو الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لمزيد من العلم والعمل ومن أحسن قولا من من داء إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين أيها الإخوة نحن كلنا مسلمون وديننا دين العلم دين القراءة والكتابة وعظم دليل عليه أول وحي ينزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يأمر الله فيه نبيه وكبعا له أمته بالقراءة والكتابة اقرأ بسم ربك الذي خلق اقرق الإنسان من علق اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم وبالفعل قرأ سحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتبوا حتى ملعوا الدنيا بالكتاب والسنة ثم قال من تبعهم من اتبعهم وتبعهم اتباعا خالصا فملعوا الدنيا بعلوم الكتاب والسنة ووجب على كل مسلم ومسلمة أن يطلبوا العلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم والمقصود من هذا العلم الذي فرض الله على كل مسلم أولا وقبل كل شيء علم دينه من معرفة ربه ومن معرفة دينه ومن معرفة نبيه وعما يجب عليه من الأمور المتعلقة بشعب الإيمان والإسلام كله، كلها لذا لا يجوز للمسلم إلا أن يتعلم من أمور دينه ما يعرف به ربه يعرف به دينه إجمارا ويعلم به قدر نبيه صلى الله عليه وسلم وبما جاء به وقد تحصل آذارا من بعض الناس فلا يأطلون لطلب العلم والدين والله يعذر المعذورين ولكن قد يفرض قد يحصل التفريطات يفرط بعضنا في جنب الله تعالى فلا يتعلم العلم فماذا على هذا المفرط يخاف عليه أن يأتي يوم القيامة وبل بل وقبل يوم القيامة عندما يدخل بيته البرزخي آني به الذي يسمى القبر عندما يدخل القبر فيأتيه ويسأله الملك من ربك وما دينك ومن نبيك يخاف عليه أن يقول ها لا أدري ثم يوم القيامة يخاف عليه أن يقول يا حسرة على ما صردت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين لذا نشكر الله عز وجل يجب أن يشكر الله عز وجل رجل أو امرأة آتاه الله وآتاه علم دينه وكتابه وسنة الحبيه صلى الله عليه وسلم على أقل مقدار يعبد به ربه ولا يجب على الجميع أن يكونوا متخصصين في علم الدين ولكن يجب على الكل أن يتعلموا معنى ما يفهموا معنى لا إله إلا الله معنى أركان الإسلام ويودوها فذلك معنى الإيمان ويؤمنوا به ومعاني أركان الإيمان يؤمنوا بها إن لم يعلمهم آباؤهم وأولياء أمورهم والواجب على أول الأمر أو في أول الأمر أن يعلم الآباء وأولياء الأمور أبناءهم وهم صغار قبل أن يصلوا إلى سبع سنين يعلموا لهم آداب الصلاة وقراءة ما يقرأ في كتاب في الصلاة وغيرها كذلك يعلمهم ما يجب من دينهم فإن لم يكن علمهم آباؤهم وأولياء أمورهم فالواجب إذا بلغ الحلم أن يتعلم ويبحث العلم حتى يعلم ماذا يجب عليه وفعله وماذا يحرم عليه فعله وكما قلت إن المقصود هو علم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم روى الخطيب البغدادي في الفقه أو كتابه الفقه والمتفقه عن علي رضي الله عنه في شرح قوله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مؤمن قال عن يعرف الصوم والصلاة والحرام والحدود والأحكام وهكذا قال غيره من الأئمة رحمة الله عليهم قال عبد الله بن الإمام أحمد رحمه الله سألت أبي عن الرجل يجب عليه طلب العلم فقال أما ما يقيم به الصلاة وأمر دينه من الصوم والصلاة والزكاة وذكر شراء الإسلام قال ينبغي له أن يتعلم ذلك كذلك قال حسن بن الربيع سألت ابن المبارك فقلت طلب العلم فريضة على كل مسلم أي شيء تفسيره قال ليس هو الذي تطلبون يعني كأنه خاطب طلبة الحديث, طلبة الحديث أصحاب الحديث الذين يتوسعون في طلب كتاب الله وصلة رسوله صلى الله عليه وسلم فقال لهم ليس هو الذي تطلبونه إنما طلب العلم فريضة أن يقع الرجل في شيء من أمر دينه أن يسأل عنه حتى يعلمه هذا هو في الحقيقة حتى جاء تفسيره أكثر عن الحسن بن شقيق قال سألت عبد الله بن مبارك ما الذي يجب على الناس من تعلم العلم قال أن يقدم الرجل على الشيء إلا بعلم يسأل ويتعلم وهذا الذي يجب على الناس من تعلم العلم وفسره قال لو أن رجلا ليس له مال لم يكن واجبا عليه أن يتعلم الزكاة فإذا كان له مئة درهم وجب عليه أن يتعلم كم يخرج ومتى يخرج وأين يضع وسائر الأشياء. وقال الإمام الأجل الشافعي رحمه الله في باب العلم قال قال لقائل ما العلم وما يجب على الناس في العلم فقلت له العلم علماني علم عامة لا يسأ بالغا غير مغلوب على أقله جلو يعني علم العوام عامة الناس كل من بلغ وأقله سليم وهذا العلم الذي واجب عليه قال ومثلا ماذا قلت الشعافي رحمه الله يقول وهذا في كتابه الرسالة قال قلت مثل أكتلوات الخمس وأن لله على الناس صوم شهر رمضان وحج البيت كذا استطاعوه وزكاة أموالهم وأنه حرم عليهم الزنا والقتل والطريقة والخمر ما كان في معنى هذا مما كلف العباد يعقلوه ويعملوه ويعطوه من أنفسهم وعموالهم وأن يكفوا عنهم ما حرم عليهم منها ثم ذكر علم الخاص الذي هو العلم بالتوسع فوجب لا شد في علم العام يجب أن يتعلموا ثم هناك وجب على بعض أفراد الأمة كما قالوا وجوبا كفائيا والوجوب كما فسر فسر العلماء أنه إذا كان الذي يصاب عليه فاعله ويقاب عليه تاركه فالواجب على بعض أخراض الأمة أوجوبا كفائيا من يتعلم العلم وفتح العقيدة والأحكام بالتوسع فهناك في الحقيقة الذين يتوسعون في العلم وتوسعوا في العلم يجب عليهم وكما أن عامة الناس يجب عليهم أن يعلموا من الفقحين هو فقه العقيدة الذي يسمى فقه الأكبر أو فقه الفروع، كذلك يجب على بعض أفراد الأمة أن يتواضع فيه ويرشد الأمة على هذا. فيجب على من تعلم العلم الصحيح أيضا أن يبلغه إلى الناس. إلى الناس. إلى حد قول الله تعالى، قول النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. كذلك صول الله تعالى قبل هذا هو أنه كنتم خير عمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنحون عن المنكر كذلك يبلغ الناس حتى يستحق الدعوة المباركة التي دعا بها نبينا صلى الله عليه وسلم نظر الله مراع سمع مقالتي فوعاها فأدى فرب مبلغ أو آله من سامع ولا يجوز لأحد هذه المثلة يجب علينا أن نوكد ونتأكد منها أنه لا يجوز لأحد أن يتكلم في الدين إلا بما يكون قد ثبت من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإذا الشق الأكبر هو العقيدة الذي عرف بعلم التوحيد يجب أن يؤمن بالجميع على أن أن يؤمن بجميع ما أتاحه الله تبارك وتعالى من العقائد كذلك في يدخل في شكل عقيدة أيضا بداية المعرفة البدا وغيرها أن يتجنب منها كما هو معروف ونحن ورثنا هذا الدين المبارك فيها. هذا الدين المبارك الذي تفرق الناس فيه فرقا كثيرا كما هو معروف أيها الإخوة آمة وكلنا نعرف أن الله تعالى يكره ويبغض التفرق قال الله تعالى وأعتسموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا لكن نحن ورثنا قلنا أجينا في زمان قد تم نساب التفرق على هذه الأمة على ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن اليهود يسرقوا على 72 فرقة وإن على 71 فرقة وإن النصارى يسرقوا على 72 فرقة وستفترق أمتي على 73 فرقة لا شك أن هذه الفرق الكثيرة وفيها وفيه يكون الإنسان المسلم الجديد حيران في معرفة الدين الصحيح. الله أكبر هذا أمر الآن أمر واضح لا يكابر فيه أحد إذا أسلم مسلم جديد فيجد هناك إسلام شيعيا يجب هناك إسلاما قاديانيا يجب هناك إسلاما يدعو إلى عبادة القبور. قبور يعني المسلمين الذين يسمون عنفس المسلمين في إسلامهم أو ما نإسلامهم أنهم يجيزون مع القبور الإشراك بالله الزوجل ولا شك فيه أنهم يشجعون أفرادهم الذين يتبعونهم إلى معهور الشرك والبدع وغيرها وغيرها. ففي هذه أو في ظم هذه الفرق نحن نقول ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أرشدنا ماذا نعمل فقال لما ذكر اختلاف الأمة إنه من يعيش منكم بعدي بعد فسير, يا فسير اختلافا كثيرا فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المثبيين فالذين هناك نجد دعاة كثيرين يدعون الناس إلى أقائدهم ومعلوم أنه كما قال الله تعالى أتيعوا الله وأتيعوا الرسول وللعمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول فعندنا ميزان بفضل الله تعالى فعند الاختلاف يجب على المسلمين لا لا يقول أحد من الأوام أنها أن كلنا مسلمين ولا يجود لأحدنا يخطى وكذا هذا أمر ليس أقلا ليس أقليا وماطورا وليس شرعيا أيضا أيها الأخ أنت في أمور دنياك إذا فلفوا لا تقبل هذا الاختلاف فكيف تقبل الاختلاف في دين الله الزوجة دين الله واحد كتاب الله واحد صنة رطل الله واحدة ولعمل به على طريقة واحدة التي كانت على أهد النبي صلى الله عليه وسلم وقد تم هذا الدين في عرفات اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي فهذه النعمة لا يجوز لنا أن نكفر بها بتغيير وجهها أنها كالطافي إلى وجوه كثيرة تمثت معالم وجه الدين الخالد فوجب على كل حال على المسلمين أن يعلموا ما هو الحق في العقيدة ولا أنا أمامنا لا نشك فيه أن أمامنا هناك ناس أن هناك أمامنا ناس أو أمامنا ناس لا شك فيه أنهم يعني يدعون إلى أقيدة غير أقيدة السحابة ويرون أن هذه الأقيدة هي أقيدة السحابة وهذا أمر خطير وخطا كبير جدا لأنها قائد السحابة معروفة في استواء الله تعالى على العرش ليس في أي شبه يأتي البدري ويقوم ويقوم قول الله تعالى اتواء على العرش لا يستشكل معنى استواء على العرش وهذا هو وهذه هي أقيدة عمتنا رحمة الله عليهم الإمام المالك أمام أبي حنيفة والإمام الشافعي والإمام أحمد بن هنبل وجميل عينبة ومن المصائب التي ورثنا نحن في هذا العالم أن أحدا مننا أو كثيرا, من أو كثيرا من المسلمين يقلد أحد العمة الأربعة في الفقهيات فقط ولكن حينما يأتي تقليد في العقيدة فيقلد في العقيدة أبا الحسن الأشارية وأبا منصور الماتريدي أو قد يذهب إلى الاعتزال والمعتزلة يذهب إلى مذهب الخوارج وغيرها والله يا أيها الإخوة ليس هذا كله من عقيدة نبيكم الذي تحضون به أو له أرواحكم ليس هذا إن كنا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلنجعل طريقتنا وهجيرانا أن نبحث. أقيدة وعملا وعيشة وحياة في كل شيء قصوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولا يجوز لأحد أن يطلب من الناس أنه آتنا أقيدة فلان كما أن الله عز وجل خلقنا لعبادته وحده كذلك خلقنا لاتباع الكامل لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم لا يجوز فيه التواني ولا يجوز فيه التنازل ولا يجوز فيه أن نقول أنا آتق أن يأقيد فأكون ناجها ألا يخاف أحدنا حينما يأتي الملك في القبر ويقول من ربك فيدا لم يعرف ربه كما وصفه هو بنفسه و وصفه رسوله اليس يخاف عليه ان يكون لا يقدر على الجواب المطلوب من مطلوب من الله تبارك وتعالى فاذا كان يخالف ويقلد وينتصب الى غير النبي صلى الله عليه وسلم في عقيدته وفي عمله الا يخاف انه لا يوفق للجواب حين ما وقد أتى بدين قد خلط بأديان أخرى من البدع وغيرها وغيرها ألا يخاف أنه لا يوفق للجواب فيه بل يخاف وهذا لا شك فيه ولا نشك فيه كلها تدل عليها نصوص الكتاب والسنة ونجد هناك أهواء لا شك فيه قد دخلوا في انتساب في الأحادي. والآمال إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم ومخالفين مخالفين لحديثه صلى الله عليه وسلم فهل من المعقول أن يكون أحدنا شافعين في الأحكام ومسائل المعاملات فقط ويكون عشريا في العقيدة أنا أخاطب الناس كلهم في هذا الباب وأنا أشهدهم الله عز وجل أليس تؤمنون أن الدين عقيدة وعملا قد تم في أهد النبي صلى الله عليه وسلم نعم قولوا بلى بلى ولا شك فيه قد تم ولم ينقص فإذا جينا وجعلنا عقيدتنا على غير عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم ونصبنا أنفسنا إلى الأشاري الذي جاء بعد ثلاثمائة ثلاثمائة شيء توفي وأبو منصورا ما تريدتو في الثلاث وثلاث وثلاثين سلسل يعني قريبا من بعضهم وننسب أنفسنا في العقيدة إليه أليس هذا من العارف في ديننا أليس هذا من الضلال في ديننا أليس هذا من إنكار حب النبي صلى الله عليه وسلم الحقيقي بل هذا كله وارد علينا ولذلك نخاطب كل مسلم أن يكون يتعلم الدين الصحيح قال لله الدين الخالص الذي هو خالص من جميل أوزار من جميل بدأ من جميع الأفكار التي ليست من دين الله من جميل أحزاب ليست هناك حزبية في الإسلام إنما إسلام هو هو حزب الله وحده لا يجوز أن تكون أحزاب أخرى فإذا هناك في الحقيقة ليس من المعقول كما قلت أن يكون أحدنا شافعيا في الأحكام أو حنفياً في المخائر والأحكام ثم يذهب ويعتقد عقيدة العشاري أو عقيدة المنتزل أو ما تريد ثم يكون منتزلاً إلى الله أكبر لا يقنعون بما كان عليه الأئمة من العقيدة والعمل وترق التزكية الذي أدخل فيها لفظا يسمى التصوف في الحقيقة هذا ايذن ينبغي ان يراجع النظر فيها العلماء الذين يقودون الامة يقولون هناك قد سبحان الله انتسبوا الى طرق التصوف المختلفة المخالفة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الى طرق المختلفة تيجانية احمدية النقشبندية ششفية قادرية سهروردية هل هذا هو الاسلام الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهل لما قل النبي صلى الله عليه وسلم عن الفرقة الناجية كلها في النار الا واحدة قال النبي صلى الله عليه وسلم هي ايه اللاجية التي انا عليها التي انا عليها وما انا عليها عليه واصحابي واصحابي اثاب رسول الله هل كان اثاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الافتار وبهذه البداء المنتشرة المفرق على أمة محمد صلى الله عليه وسلم كلا لا شك فيه فالأمر قد صدق علينا الذي يترك الصراط المستقيم فاجتاله الشياطين فتهيمه في أودية مخالفة لسنة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم ولا شك فيه فو مذهب إلى مذهب فلان وفلان هذا من أعزم ما يكون مخالفة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن الحمد لله نحن نشكر الله عز وجل أن في هذا الزمان أيضا قد انتشر العلم لا شك فيه هذا الزمان إن سمي زمان عصر القرآن والسنة فهذا فينا نحن فيه بفضل الله لأن الدارسين لتاريخ الإسلام يعرفون أن الناس كانوا قد تركوا الاستفادة من القرآن والسنة ومعلوم هذا من من بعض وصول المذاهب أن باب الاجتهاد قد أغلق من القرن الرابع هكذا كانوا قالوا ولذلك كان من كما ذكر الشاطبي في الاعتثام أن من يذكر أو من يدعو إلى فهم كتاب الله وصلة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ملوما من قبل الناس كان يلومه الناس سبحان الله ويهادونه الناس وهذا الاختلاف في الحقيقة جعل بيت الله كابة المشرفة أيضا لأجل اختلافهم في دين الله بيت الله الكابة المشرفة التي هي التي وحدت المسلمين جعلوا فيها مقامات ومطليات مختلفة سبحان ربي ونقول الحمد لله هذا العصر أصر القرآن والسنة قد خلق الله تبارك وتعالى وناس المباركين قد خدموا السنة ما لم يخدم في قرون خلد الله ملك آل سعود وحفظهم الله وأقامهم الله وأدامهم فالإمام المجدد لدين الله على بقريه الذي عرفته الدنيا بابد العزيز ابن عبد الرحمن آل سعود الحمد لله جاء أو أخرجه الله تعالى ليوسس دولته على الكتاب والسلام ويشهد الله ويشهد التاريخ السادس ويشهد المنطفون أن من قبل آل سعود وكذلك آل الشيخ إلهما الحمد لله بالسيف والقرآن في يد والسيم في يد خدم هذين الأصلين الكتاب والسنة بما لم يخدم في خلال قرون 8 قرون أو أسرة قرون عجاب نعم ولا ننسى أن ندعو الله ونترحم في هذه المناسبة على ذاك الإمام الذي يسمى محمد بن ناصر الدين الألباني محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله الذي خدم السنة بما لا نزيل له في خلال القرون الماضية فإذا أيها الإخوة أريد أن أتترك إلى شيء آخر وهو أننا الحمد لله في هذا العصر وأنتم بفضل الله تعالى هناك تجدون تربة العلم أيها الإخوة عامة تجدون هناك صلبة العلم الذين يدعون الناس يدعون الناس إلى خالص كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لذلك يجب على كل واحد منا أن يطلب أن يطلب العلم الصحيح ويذهب إلى حيث يوجد علم السحيح وقد مثل ابن حزم رحمه الله لمثل هذا قال يجب على كل واحد أن يطلب العلم الصحيح كما يطلب المريض أمهر على الطباء حتى يأخذ منه العلاج وبهذا نقول وأنكم تجدون في كل مكان أيها الأخوة أنكم تجدون من يدعون إلى كتاب الله كما بشر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق فابحثوا في أمور دنياكم وهو دينكم من يرشدكم الى الصراط المستقيم الذي خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما وهو الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي نطلب من الله في صلواتنا في سوره الفاتحه اهدنا الصراط المستقيم لا يجوز لنا ولا شك اننا نحن نعلم ظاهرا من الحياه الدنيا فنعرف أننا إذا لم نعمل للدنيا لا نستفيد في الآية باليوم أو يومين، فكيف لا نفكر أننا إذا لم نعمل بالدين الصحيح، فهناك الحياة الخالدة بعد هذا؟ كيف؟ كيف؟ ندع؟ كيف؟ إذا ننجح فيها وكيف نجيب الله عز وجل؟ فالطالب العلم يجب عليه أن يبحث من يعلمهم دين الله. وأنا أهيب بالعلماء الذين يقودون الأمة أن يكونوا دعاة للكتاب والسنة لا دعاة إلى البدع ولا دعاة إلى عقائد غير أقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقيدة الصحابة وأنا أتحدى أي أحد من الإخوان من علماء المسلمين يقدر أن يقول أن أقيدة العشر هو أقيدة رسول الله أبدا ما يقدر أن يقول إنما قنعوا بالتقليد الجامد كما كان الناس كانت الأقوام تقنى وتقول كذلك وجدنا أبانا وإننا على أسالهم مهتدون مقتدون وحكذا فإذا ما دامت هذه العقائد ليس هي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجب على العلماء وحرام عليهم أن يعلموهم ما لا يكون على وصول صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصول عمتنا رحمة الله عليهم ومعلوم أن وصول فقههم في العقيدة وال... وال... والأحكام كلها كان مبنيا على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واستشارة من الصحابة في زمن الصحابة فيما بينهم كذلك القياس أيضا هذا حكم أصل من أصول الشرع إذا لم يوجد الكتاب والسنة أما إذا وجدت أدلة الكتاب والسنة فلا يجوز للإنسان أن يقيت كما قال أحد من العلماء أول من قاس قاس إبليس أمام نص الله عز وجل وإذا كان أحد من المجتهدين قاس ولم يجد الناس فنحن نجد أئمتنا رحمة الله نيم أنهم أبعدوا الناس من الإصرار على الشر بل كانوا يرجعون إلى إلى الحق وكفى أننا نعرف ولا يقدر أن ينكر أحد من الذين ينتسبون إلى هؤلاء الأئمة ونحن كلنا ننتسب إلى هؤلاء الأئمة بل نقول نحن, نحن مقلدون ومتبعون للأئمة والإخوان الذين يدعون أنهم يقلدون ما هم مقلدين للأئمة آمة إنما يقلدون في جزء واحد هي مسائل الوضوء والتحارى والمعاملات وكذا نحن نتبعهم هم كانوا متبعين لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن متبعين لأصحاب رسول الله ونحن متبعين لهم في العقيدة والعمل والطلوب والتزكي والطرق وغيرها كلها فكان يصولهم كتاب الله وصلة رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك يصحابا إذا كانوا اختلفوا في شيء فكانوا يستشيرون وكذلك كان القياس من جملتي أصولهم وهذه الأصول كلها ماخذ ما من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى هذا كان أصول الصحابة أئمتنا رحمت الله عليهم كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ثم الأجمع من الصحابة ومن غيرهم كان من أصول أئمتنا رحمت الله عليهم أثار الصحابة لا فهم الآثار السحابة وفتاواهم أول ما ينبغي للمسلم إذا لم يجد الأدلة من كتاب الله وسنة رسول الله وفرضنا أنه وجد دليلا من الكتاب والسنة لكن أشكل أمر هذه الأدلة فلينظر ماذا قال صحابة رسول الله أمام هذا الدليل كما قال عبد الله بن مسعود إذا اختلفتم في شيء فانظروا ما قال أبو بكر وعمر فآثار صحابة رسول الله يجب علينا أن نعتني بها وفتاواهم وهو الذي كان عليه وصول عمتنا ما آخر الأصل وهو القياد هذه وصول الفقه التي كانت عندهم ولعل أدلة كثيرة جدا الوقت إن كان لا يسمح فأنا أذكر أن الإمام أبا حديث إذا كان عندكم قوة ضيط فأخبرونا بارك الله فيكم أما الإمام أبو حنيفة رحمه أما الإمام أبو حنيفة رحمه الله أنه ما نبدأ سابت روى ابن معين ومن طريقه الخطيب في تاريخهما أن يحيى بن البدرية قال شهدت سفيانا وأتاه رجل فقال له ماذا تنقم على أبي حنيفة ماذا تنقم على أبي حنيفة قال وما له قال سمعته يقول آخذ بكتاب الله فما لم أجد في السنة رسول الله فإن لم أجد في سنة في كتاب الله ولا في سنة رسول الله أخذت بقول السحابة أخذ بقول من شئت منهم وأدع من شئت منهم ولا أخرج من قولهم إلى قول غيرهم فأما إذا انتهى الأمر فأما إذا انتهى الأمر إلى إبراهيم والشعب وابن السيرين والحسن وعطى وسعيد المسيب وأدد رجالا فقوم اجتهدوا كما اجتهدوا انظروا الى هذا الاصل الاصيل وهذا الاساس العظيم الذي لا يخلو منه كتاب ولا سنة حتى يستفاد منه في مسائلنا كذلك حتى في الافيذة كان ابو حنيفة رحمه الله قال له ابو مطير البلخي ماذا تقول في رجل يقول ان الله ليس على العرش انظروا يا أخوة اسمعوا ماذا تقول في رجل إن الله ليس على العرش قال كافر لأن الله تعالى قال أفامنتم من في السماء وقال رجل يعتقد أن الله على العرش لكن لا يؤمن أن العرش على الأرض أو أن العرش في الأرض أو في السماء فقال كافر قرأ نفس الآية وقال أفامنتم من في السماء الأرض؟ فيكون سبحان الله كذلك أئمتنا رحمة الله عليهم كلهم قالوا إذا صح الحديث مذهبي وهذا الإمام الشافعي إذا فتحنا كتابه الأم كذلك كتابه الرسالة نجد أقوالا كثيرة في الحصي على اتباع السنة ويقول من استبارت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز له أن يخالفه ويقول العلم من وجهين استباع أو استنباع ولالطبع يقول هذا يقوله في الأم الجزء الأول سف ثلاثة وخمسين ومية يقول الاتباع اتباع كتاب فإن لم يكن فسنة فإن لم تكن فقول عاما من سلفنا لا نعلم له مخالفا فإن لم يكن فقياس على كتاب الله عز وجل فان لم يكن فقياس على سنة رسول الله فإن لم يكن فقياس على قول عاما من سلفنا مخالف له يعني أجمعه ولا يجوز القول إلا بالقياس إذا قال فمن له القياس يعني ليس كل واحد يجتهد ويقيف ما من عرفه الناس بالعلم هو الذي يقيس فاقتلفوا وسع كلا أن يقول بمبلغ علمه لأن في القياس لا يلزم أحد اجتهاد الآخر ولم يصاهوا اطباعه غيره فيما أدعي لي اجتهادوا بخلافه والله أعلم لذلك قال رحمه الله إنما الحجة في كتاب أو سنة أو أثر هذه الأقوال أن العمة كثيرة جدا وخاصة الإمام الشافعي رحمه الله نريد أن نتطرق بعد هذا ونقول العالم لا يجوز له إلا أن يقود الناس بالعلم والعلم هو علم الله وسنة رسول الله وأثار الصحابة والقياس ولا يجوز له أن يفتي أيضا ولا يجيب على سؤال إلا إذا علم فإذا أفتى بغير علم أو أفتى بغير كتاب الله أو بغير سنة رسول الله والنس موجود في سنة رسول الله فهو آثم أن يخاف أن يكون يوم القيامة يحمل وزره وزر الذين يتبعونه وبعد هذا أشكر الإخوان الذين على كل حال طلبوا مني وذكر لي الأستاذ الفاضل الأخ أبو عبد الرحمن العميري بعض الإخوان الذين طلبوا مني هذا الشيء على خيوب وكذلك على خبد البر والأخ محمد نعيم ترني جدا مما سمعت من أخباركم أيها الإخوة أنكم بفضل الله على معاهدة وعلى مدارس تعتني بتعليم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفي باب العلم في الحقيقة قد يكون تكون هناك ونحن نعرف أحوال البلاد التي لا تحكم في, في جميع أموره بكتاب الله وقد تكون هناك مخالفات مثلا الاختلاف بين الطالبات والطلاب وكذا ويجب عليكم أيها الأخوة المسؤولون على التعليم وحتى الأخوان في كل فئة إذا كانوا أن يفصلوا الطلاب أو حتى الأطفال مع بنات الصغار كذلك في جميع مراحل وكما يسر الله تبارك وتعالى لتفتحوا هذه المعاهد يسر الله لكم إن شاء الله تفصيل أو فصل بينه الجنسين كذلك يجب عليكم أن يكون منهج دراستكم منهجا قائما على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا ينبغي أن تبتعدوا عن العلوم التي تعلم الدولة أيضا وهي مفيدة لعلوم عامة وهي مفيدة لحياة المسلمين عامة فيكون لكم نصيب من هذا ايضا انا انسح الاخوة دائما وفي كل مكان من اي فئة كانوا ان يحذروا من الشغب على الدولة وان بغي ان يطيعوا النظام الدولة الذي الذي لا يخالف دين الله عز وجل نسهم الزمين على المخالفة ففي هذه الحالة إذا ولا لا شك اننا نسعى للاصلاح فهم الحمد لله نعرف ان في بلاد اندوسيا حكوان لحكام مسلمون وهم يحبون الإسلام فطريقة إفهامهم وتفعيمهم ليس بالشغب وليس بالسياح في وسائل العيلام وغيرها يج ناخد طريقة الإسلام ألمنا ديننا وقد اختلف بعض الناس لعثمان فقالوا ما من يكلم لنا كذا ما كان كل واحد يصيح ويقوم في المساجد ويقول يحسب كذا في الدولة ويحسب كذا إذا أردتم الإسلام فلا تغروا صدور الناس ضد الدول وتذهب وتصلوا الى الوزراء وغيرهم وغيرهم بالحكمة والمعيز بالحسنة واذا كان لم يقبلوا فقد اديتم ما عليكم ولا يكلفوا اللهم اكثرين له ساعة ثانيا لا تك ربما تجدون من بعض الاخوان وسمعت ما يقدر القلب في الحقيقة ان هناك بعض الناس يعني يعترض عليكم وقرأت بعض العمور أنه يعني يتكلم فيكم فقط كأنكم كفرتم بالله عز وجل في بعض النظم ونقول لهؤلاء الإخوان وسمعنا اسم أحد منهم في الحقيقة هو الله المستعان الأخ الذي باع الذي قالوا أنه لقمان باع عبده أنصح هذا الأخ الحبيب يا باع يا لقمان كن حكيمًا أنت لقمان الحكيم، بارك الله فيك، وأنت ونحن كلنا نعيش تلك البلاد أو نعيش في البلاد التي ليست فيها كما تريد، لكن يأخذ الأمور بالحكمة، بارك الله فيك. ولا لست أنت وحدك في هذا الميدان أو في هذا الحمام، هناك ناس في بلاد العالم، العالم كله، الإسلام وغيره. من يتكلم على الذي يدور الكتاب والسنة ويترك ويترك الذين هم من المبتدع وغيرهم وغيرهم وربما يكون نشاطه أقل في هذا الجانب. نخل. فنخوفكم بالله أيها الأخوة أن أنكم لابد أن تتواضعوا فيما بينكم وأنتم منهجكم واحد. فإذا كانت المصلحة تقتضي لبعض الأمور فانظروا. أن هذه المسلحة تخالف أصول الدين إن كانت تخالف فلا تأخذه إن كانت هي ليست مخالفة فينبغي أن نأخذ من أمور الدنيا ما يكون أصلحا لنا ولا يجوز لأحد أن يكون يشاغب على الذين يدعون إلى الكتاب والسنة فقط إن كنتم أفقدتم هؤلاء فأين يذهب طلبك العلم يذهبون إلى أولئك الذين يدعون إلى البدع ويدعون إلى القرافات ويدعون إلى التزمت على قائد باطلة لا ولذلك أنا أنسح الأخ دقمان بعبده أفضه الله ورعاه ونقول جزاك الله خير أنت تقوم بما تقوم بداعي الغيرة لكن لا بد أن تنظر أحوال البلاد والمصالح البلاد وينبغي أن لا تكون مفرقا للجماعة أو إن لم تكن تعمل معهم فتسكت لهم بارك الله فيك لأنهم هم هم الذين يدون الكتاب والسنة فإذا أسقطتهم أين يذهب الشباب فكأنك ساءت على نشر الخرافات والبدأ وغيرها وأدعو الله أيها الإخوة الذين سلبتم مني هذه الكلمة أن يوفقكم ويسدد خطاكم وأنا أنصحكم أيضا الذين هم على الكتاب والسنة ألا يتشبثوا بالناس وألا يعني يجادل إلا بالتي هي أحسن فإذا وصل الأمر كما قال الأئمة أن يكون الأمر بالمعروف ليكون يثل النتيجة بالمعروف فإذا كانت النتيجة إلى الشر فهذا لا يجوز فبذلك أنتم اجعلوا سريقتكم في التاوة باللين والحكمة وعدم التعرض وعدم إطلاق كلمات جارحة في حق إخوانكم ولو كانوا مخالفين لكم وندعوا الله تبارك وتعالى ننعو لكم التوفيق والسداد وهو المؤفق وهو ربنا ورب كل شيء فندعوا الله ونناشده برحمته التي وسهد كل شيء كل شيء أن يشملنا برحمته في حياتنا وفي توفيقنا لخدمة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا اخوكم الطيب راب محمد عباس من مكتبه المكرمه في امان الله والسلام عليكم حياكم الله جزاكم وخير. الله خيرا الله يحييكم الله يفادكم يا شيخنا كيف حال الصوت يعني جيد ان شاء الله وصل الحمد لله الصوت جيد واضح طيب طيب حياكم الله, حياكم الله, يفادكم. الله يفادكم. السلام عليكم كما لله الله, الله يبارك فيك